يقول أهلكت مالاً لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقباً وَمَا أَذَرَكَ من عَقَبًا فَتُقُونَ عَقَبًا أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبًا يَتِيمًا ذَا مَقْرَبًا أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبًا ما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار on them.